فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق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 وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير